غرّك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك تعذلك في أي صورة ما شاء عكّبك، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين.